حديثنا ايها الاخوه في هذه الليله عن صاحبه ورفيق هجرته وانيسه في دربه ووزيره ومواسيه في نفسه وماله وأبي زوجته وخليفته من بعده وهو الصديق الذي آمن بالصدق وصدق به في رحلته معه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وانتقاله ونقلة الدعوة معه من مرحلة إلى مرحلة وصاحبه في ذلك الحدث الذي غير وجه الأرض في ذلك الوقت وهو الحدث الذي أرخ به المسلمون إعلاما للناس باهميه هذه اللحظه وهذا الحدث وهو حدث الهجره روى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله تعالى عنها ذكرت الحديث الطويل وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشه إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له النسول الله صلى الله عليه وسلم على رفلك فإني أرجو أن يؤذن ليه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 قال ابن شهاب قال عروه قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في رحل نحن الظهيره قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فؤذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملئي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فاني قد أدن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابه بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فاخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة فجهزناهما أحفت الجهاز وصنعنا له لهما سفرة في جراب فقطعت اسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين قالت ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب ثقف لقل فيدمج من عندهما بسحر فيصرف مع قريش بمكه كبائث فلا يسمع امرا يؤتادان به الا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريفها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رفل وهو لبن من حديهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر ابن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد عدي. هاديا خريتا والخريت المامر بالهداية قد غمس حيثا في آل العاص بنوائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناهما فدفع اليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاثة وانطلق معهما عامر بن فهيرم والدليل فاخذ بهم طريق السواحل قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي صراقة بن مالك بن جعشن ان اباه اخبره أنه سمع سراقه بن جعش يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أثر فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلت أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفاً أسودة بالساحل أشخاص أراها محمد وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعه ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي ان تخرج بفرسي وهي من وراء اكنه فتحدثها علي واخذت امشي فخرجت به من ظهر البيت فحطت بجده الارض وخفضت عاليه حتى اتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دلوت منه فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فاهويت يدي الى كنانتي فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بها اضرهم ام لا فخرج الذي اكره اي لا يمضي ويرجع فركبت فرسي وعصيت الازلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينتهي وأبو بكر يكثر الانتفاق ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة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 ان قومك قد جعلوا فيك الديه واخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقاني لم يأخذان مني شيئا ولم يسالاني إلا أن قال اخف عنا فسألت أن يكتب لي كتاب امن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدين ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عاجب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعاجب مر البراء فليحمل إلي رحل فقال عاجب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتنا من مكة والمشركون يطلبونكم؟ قال أبوك رضي الله عنه ارتحلنا من مكه فاحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة اتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له اتجع يا نبي الله فاتجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من القلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردته فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام قال لرجل من فريش سماه فعرفه. فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حال لنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمي ثم أمرته أن ينفذ برعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كالسين فقال هكذا ضرب إحدى كثفين الاخرى فحلب لنا كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذاوة على ثنيها خرقة ففضبت على اللبن حتى ضرب أسفله فانطلقت به إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى ربيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير صراقة ابن مالك ابن جعش على فرس الله فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله قال لا تحزن إن الله معا حصل بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقى بالزبير في الطريق وكسى النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر ثيابا جيغا حتى انطبق الوصف الموجود عند اليهود في التوراة كيف سيدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مع الصديق وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه فكانوا يخبون كل غضاق من الحره فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيره فانقلبوا يوما بعدما اطالوا انتظارهم رجعوا الى بيوتهم فلما أووا إلى بيوتهم أوثى رجل من يهود على أثم من آطانهم على حصن قلعه من اليهود أشرف عليها اليهود بعدما انصرف المسلمون الذين كانوا ينتظرون. على أطل من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهود أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون جدكم أي حبكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فاليهود عرفه نفساته المكتوبة عندهم في كتابه لم يملك اليهود نفسه عن صاح من هول المفاجئة والتطابق بين الواقع بين الوفق المكتوب وإلا فإن اليهود لا يدل على الخير ولكن من هول المفاجئة لم يملك اليهود عن صح يا معاشر العرب هذا جدكم اي حظكم وتعالى جدك هذا شأنكم هذا شرفكم هذا جدكم الذي تنتظرون هذا الحديث الذي رواه الإمام الخير رحمه الله عن البراء ورواه أيضا عن عائشة في هذه القصة المجموعة التي تبين قصة الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اوحي إليه بمكان الهجره وأخبر الصحابة فبدا الصحابة يتسربون من المدينة وأراد الله تعالى للصديق أن يؤاخي نبي الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وأن يكون معه هو رفيقه في حياته رضي الله عنه ولذلك كان يرجو عليه الصلاه والسلام ان يؤذناه لينطلقا معا وهذا ما حصل وكان ابو بكر قد حبس نفسه لأجل أن يؤذى لعله يؤذى النبي عليه الصلاه والسلام فينطلق معه واستعد براحلتين يطعمهما ورق السمر وهو ورق القلح يخبط بالعصا فيسقط ورق الشجر تعلث به الدواب. كان استغرقت فترة الاعداد هذه التي كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يعد بها هاتين الراحلتين أربعة أشهر أربعة أشهر وهذه التي كانت بين ابتداء إجرة الصحابة وبين إجراء صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بالهجرة بعد أربعة أشهر هو صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيره وفيه أن التخطيط للهجرة كان دقيقا وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على قمه الأخذ والأسلام ولذلك فانه من جداية الأمر اختار الوقت الذي يأتي فيه لفضل الصديق يكون الناس نياما في شدة الحر في الظهيرة القيلوله القيلون جاء في نحر الظهيرة في أول الزوال أشد ما يكون من حرارة النهار ويقيل الناس فيها أتاه ظهرا جاء في الظهيرة استغرب ابي آل وبيك الصديق قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا وهذا من الأسباب في إخفار قوية أيضا فانه عليه الصلاه والسلام جاء متقنعا مغطيا رأسه في وقت يندر أن يوجد أحد يمشي في الشارع عرف الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء لأمر مهم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إجراء الثالث قال أخرج من عندك لأن النساء والصبيان يتكلمون وكم أتي من أتي من الحذرين من جهة النساء والصبيان فقد لا يأبغ لهم فيتحدث أمامهم بسره ثم يتسرب السر عن طريق طهل ولد امراه ولذلك كان الله عليه والسلام من اتخاذ الأسباب في هذا الأمر الخطير الذي يريد إخباه قال أخرج من عندك ولكن الصديق رضي الله عنه يعرف رب من وكيف رباه قال إنما هم ابنتي إنما هم أهلك يا رسول الله كل من في البيت عائشه واسماء ربهم الصديق على عينه يعرف من عنده يدق وهو على مستوى كلمته التي قالها واكثر الصحابه يا رسول الله اي الصحبه المصاحبه قال نعم في روايه قالت عائشه فرأيت بكر يبكي وما كنت احسب ان احد يبكي من فرح وهذا من خاطر رضي الله عنه لان صحبه النبي عليه الصلاه والسلام في الهجره شرف لا يعادله شرف ولذلك بكى الصديق من الفرحه فالبكاء منه بكاء حزن منه بكاء فرحه منه بكاء دهشه منه بكاء الم البكاء أنواع. هذا كان بكاء فرحه عرض الصديق من كرمه وبجل في سبيل الله إحدى راحلته على النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا أركب بعيرا ليس هو لي قال فهو لك قال لا ولكن بالثمن قيل لماذا لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام عطية صاحبه قالوا لأنه أراد أن يهاجر من ماله ويكسب أجر الإنفاق على الهجرة من ماله لأن الهجرة هنا سفر طاع عظيم كلما أنفق الإنسان فيه كلما كان أكثر أجره أحب أن لا, تكون هجرته أن لا تكون هجرته إلا من مال نفسه قيل إن هذه الناقلة في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أذلك الصديق للثمن هي القصوى وقد عاشت بعد النبي عليه الصلاه والسلام قليلا ثم ماتت في خلاف ابي بكر الصديق وجهزت عائشه وثنا الفتاتين المؤمنتين الفتاتان المؤمنتان جهزتا راحلتين النبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه ابيهما أحس الجهاز وأفضل الجهاز وهو كل ما يحتاج إليه في السفر وصنعنا لهما سفرة في جراب اذا الآن تجهيز جيد من الأسباب حتى نعرف أن قضية الهجره كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ركذ لها ترتيبا عجيبا واتخذ فيها اسباب المدهشه لتنجح ليعلم الامه كيف كيف يحكمون يحكمون غمران ولا يتركون مجال واحدا للفشل من ولا منفذ واحد للفشل من وصنعنا لهما سفره في جره وعاء الزاد يوضع فيه ما مجاد من ماء قيل إنه كان في السفرة شاكا مطروخا. بقي الآن قضية الربط بأي شيء يربط. بحثت عن شيء تربطان مني فلم تجد شيئا فشقت أسماء نطاقها النطاق في جام في وسط على وسطها شقته جعلته جعلته جزئين وربطتا بهما الزاد شدت باحدهما الزاد واقتصرت على الاخر فسميت اسماء ذات النطاقين من هذا الفعل شقت نطاقها فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي على رواية أخرى فسميت بذات النطاقين التخطيط كان الاتجاه الآن إلى غار في جبل ثور عكس الجهة ليست الجهة التي يتبادر إلى ذهن الكفار أنه هرب منها. قيل إن خروجهما كان من خوخة في ظهر بيت أبي بكر خروج صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين ركبا حتى أتي الغار وهو ثور فتواريا فيه ومن اطمام الخطة أنه جاء أنه, أنه أمر علي رضي الله عنه ان يثيت على فراشه جاء عند الامام احمد من حديث ابن عباس من الحسن كما قال الحافظ رحمه الله في قوله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك قال من عباس رضي الله عنه تشاورت قريش ليلة بمكه فقال بعضهم الى اصبح فاستقوا بالوثاق نقيده ونربطه ونفذ يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض بل اقتلوه. وقال بعض بل اخرجوه, اخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه فلما أصبحوا وراء عليا رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري فاقتصوا أثر فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعد الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخل هاون لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاثة ليال في هذا الغار مكث فيه ثلاثة ليالين وخرجت قريش في كل وجه يعني في كل جهه تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا في أثره ما قائفين القافة قصاصي الأثر قصاص الأثر اشتركوا بالتتبع ورأى كرز بن علقمة أحد القائفين نسجل عن كبوت فقال ها هنا انقطع الأثر كمنا في الغار ثلاثة ليال ثلاثة ليالين مكثا في الغار وهذا سبب آخر من الاخذ بالاسباب المؤدية للنجاح والبلوغ بلوغ المطلوب الصديق رضي الله عنه بلغ من خشيته وخوفه على النبي عليه الصلاة والسلام أن كان يمشي بين يديه ساعة وخلفه ساعة مر أمامه مر خلفه. فسأله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أذكر الطلب أذكر الناس الذين يطلبونك تمشي خلفك حماية لظائق وأذكر الرصد الذين ترصدون فأمشي أمامك فقال لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني قال إيه الذي بعثك بالحق فلما انتهى إلى الغار قال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار حتى لا يكون في دابة شيء مؤذي أحد فاستبرأه ليطمئن إلى أنه مكان آمن مكان آمن لكي يأوي إليه النبي عليه الصلاة والسلام هل انتهت الأسباب؟ كلا لقد كان من الخطة أن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان شاذا ثقفا لقنا ثقف يعني حاذق لقن يعني سريع الفهم كان يبيت مع كفار قريش في في الصباح يستمع لكل الأخبار ويتسلق الأخبار ويحفظ كل شيء. يصبح مع قريش بمكة كبائر. لماذا؟ لأنه يرجع قبل الفجر بغلاس. ثم يأسيهما بعد ذلك بالأخبار. لا يسمع خبرا يكتادان به يعني من الكيد لا يسمع خبرا فيه كيد بالنبي عليه الصلاة والسلام والبكر الصديق إلا جاءهم به أولا بأول إذا الأخبار تصل أولا بأول مراسلات الأخبار وكانت الأخبار تأتي أولا بأول بالأخبار هل انتهت الإجراءات والأسباب؟ لا هناك رجل من شخصيات القصة اسمه عامر بن فهيرة هذا الرجل كان معه قام بأدوار من هذه الأدوار آثار الأقدام بقاؤها خطير لأن العرب كانوا مشهورين بقص الأثر ويمكن عن طريق قص الأثر معرفة مكان الذي توجه اليه اذا كان لا بد من اخفاء اثار الاقدام ما هي الطريقه الطبيعيه التي لا تلفت النظر في اخفاء اثار الاقدام ان يؤتى بقطيع غنم تمشي فوق اثار الاقدام لتختلط الاثار وتنطلق وهكذا كانت وهذا الذي فعله عامر بن فهيرة ثم ان الغنم هذه فيها فائدة أخرى وهي قضية السقايه من لبنها للنبي عليه الصلاه والسلام الصديق تطمس آثارهما ويستقيان بلبنها فكان الغنى اللبن ياتي طازل أولا بأول من الغنم التي تطمس الآثار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروح عليهما بالغنم كل ليلة فيحمدان ثم تسرح بكرة في الصباح فيصبح عامر بن وغنمه في رعيان الناس فلا يفطن له التوقيت كان سليم توقيت الذهاب بالغنم وعودة الغنم سليم حتى الغنم الدواب، الذهاب بها والكيان بها كان توقيتا سليم ويوضع لهما في رسل اللبن الطريق وكذلك الرضيف اللبن المرضوح الذي يوضع فيه الحجارة المحماه الشمس أو النار لينعقد يشتد وتزول رخاوته طعام وشراب حتى ينعق بعامر بغنمه وهو صوت الراعي إذا زجر الغنم ثم يسرح بها في رعيان الناس فيذهب في وقت صحيح لا يتفطن له هذا كان من بني دين من بني عبد عدي من بني عبد بن عدي وهو دليل وهو هذا هذا ذاك عمل صغيره لم تنتهي القضية لان هناك شخصيه أخرى مهمه لها دور ايضا وهو عبد الله بن اريقط عبد الله بن اريقط هذا رجل مشرك لكنه كان رجلا مامونا موثوقا به ولماذا اختير عبد الله بن اريقط رغم انه مشرك لانه كان هاديا خريفا خبيرا بالطرق والمسارات وجروب الصحراء. الخري هو الماهر بالهداية مثل خرط الإبرة أي ثقب الإبرة لأنه يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية وهذا الرجل كان قد غمس حلفا تحالف وكانوا في الجاهليه الحلف يغمسون ايديهم في دم أو عطر يكون فيه صبغ لليد بشيء تاكيدا للحلف اذا تحالفوا على شيء هذا الرجل كان امينا ثقه برغم من انه مشرك كان هناك موعد مع عبد الله بن أن يأتيهما بالراحلتين صباح اليوم الثالث حتى إذا هدأت عنهما الأصوات جاء صاحبهما ببعيريهما فانطلقا معهما بعامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما يردفه أبو بكر ويعقبه أي عامر فالآن صار عندنا وكاله التنبأ وصار عندنا طعام ياتي اولا باول قطيع غنم وراعي وخادم ومعفي آ... تعفي الاثار وصار عندنا دليل ماهر من جميع النواحي كانت الخطه محكمه الله قادر على كل شيء قادر على ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق يمشيان أمام قريش ولا يراهما أحد إلى المدينة لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الأمة بهذا القدوة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالاسباب وكيفية مخادعة الكفار والمشركين اتجه عبر طريق الساحل أيضا تغيير الطريق المتوقع من الأسباب تغيير الطريق المتوقع من الأسباب فأخذ بهما طريق الساحل من أسفل مكة إلى الساحل طريق الساحل حتى رجع مرة أخرى على طريق المدينة على طريق الساحل في أحد الأشخاص أبصر هؤلاء يمشون فجاء والله عز وجل يقدر الاحداث حدثا تلو الاخر والله غالب على امره يخبر هذا الرجل شخصا من قريش اسمه صراطه بن مالك بن جعشم يقول له انني شاهدت اشخاصا على طريق الساحل وأنا أظن ان هؤلاء الاشخاص محمد وصاحبها ومعهم أيضا القادم سراقى بن مالك يعلم بأن قريش قد جعلت على كل رأس مئة من الابن ادية ادية كاملة لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه لمن يأتي بهما أموات أو مأسورين موتى واسرة سراق أبو مالك طمعت الديه طمعت الديه فكذب الرجل الذي شاهد الأشخاص قال ليس ذاك مستبعد هؤلاء فلان وفلان أشخاص آخرين قاموا من عندنا قبل قليل وذهبوا في ذلك الاتجاه أمام عيوني فطمع أن يكون له كل المال وهو مئة من الابن للشخص ثم استعد سراقا مالك الغنيمه فأمر جاريته أن تجهز له امره وعلى عاده المشركين على عادة المشركين استقسام بالأزلام قبل المضي في الأمر الخطير فالاستقسام بالأزلام وهو نوع من الشرك يضع الأزلام وهي مثل السهام التي لا نصل لها ولا ريش يجعل واحد مكتوب عليه مثلا نعم واحد مكتوب عليه لا واحد فارغ يجعله في مكان يسحب منه يجعله في مكان يسحب منه ثم يسحب فإذا طلع نعم مضى وإذا خرج لا رجع وإذا خرج الفارس أعاد القرعة أو أعاد السحر السراقة المالك لما أراد ان يغادر استقسم بالازلام واستقسب الزهم هو تشاؤم أو هو شيء لا علاقه له بالواقع ولذلك سخافه عقل ماذا ما العلاقه بين السحب نعم او لا وبين قضيه انه يذهب بالسفر او لا يذهب بالسفر لكن يظنون يعني ان الصنم يختار لهما يختار لهما الخير الصنم يختار لهما الخير هكذا يظنون استقسم سحب فإذا بالسهم المكتوب عليه لا يكره هذا لانه يريد المئه من اللبس يكره ان يخرج له السهم المكتوب عليه لا ولكنه بالرغم من ذلك مضار امره جهز سلاحه ولبس لامته في الدرع وخفض رمحه لئلا يضرب عليها بريق الشمس فينعكس فيرى من بعد فيتبعه أحد يشترك معه الغنيمة ولذلك جعل زجه على الأرض يخط على الأرض تحت ومضى ولم يحمله حتى لا ينعكس عليه او يظهر طريقه حتى لا يظهر طريقه فيتبعه احد يشاركه في الغنيمه ثم اسرع بفرسه حتى في تلك الجهه التي اخبره الرجل انه راى فيها الاشخاص وفي الطريق اعاد مره اخرى الاستقسام بالازلام وأخرج الخريطة المستطيله التي توضع فيها الأزلام ويسحب منها وسحب وكل الأزلام هي الأقداح وهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل فخرج الذي يكره أي لا لا ينضي لا تبرهم هل يذهب أو لا يضرهم خرج لا تضرهم ولكنه استمر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعيد فراه ابو بكر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام ادركنا قال النبي عليه الصلاه والسلام كلا نذكر في هذا الموقف يقين الانبياء بالله عز وجل وثقتهم بنصر الله سبحانه وتعالى وحفظ الله سبحانه وتعالى وتمام التوكل على الله هذا التوكل على الله هذا التوكل الصحيح الأخذ بالأسباب وتفويض الأمر إلى الله في أن يكلأ ويحفظ ويكفي بالنجاح ويحقق المطلوب أخذ بكل الأسباب كل الأسباب أخذ بها ثم كون سراقة لحقهما بعد ذلك برغم من كل هذه الأسباب هذا شيء ليس في يدهما. منعه ولا عدم حصوله حصل إذا ماذا بقي التوكل على الله عز وجل من قبل ومن بعد فقال اللهم اصرعه وفي روايه اللهم اكفناه بما شئت هذه العبارة التي قالها غلام اصحاب القدود لما قال ذاهبا مع حرس الملك فوق الجبل وفي القارب اللهم مكفنيهم بمشي رأس الجبل فسقطوا وصرعوا والقلب القارب فغرقوا وهو بقي على قيد الحياة سليما حتى أتى الملك هذه العبارة التي كل إنسان وقع في ورطة واحد يريد أن يعمل به شرا يقول اللهم مكفنيه بمشي يقول اللهم مكفنيه بمشي لما قال اللهم اكتناه ابن ناشئ اللهم صرعه صرعه فرسه ماذا حصل ساخت يدا الفرس ووقعت على من خريها دخلت يدا الفرس في الأرض ساخت في الأرض حتى بلغت بطنها في الأرض ارتطمت فرسه إلى بطنها دخلت اليدين الفرس المقدمة يدل على أن ركبتي بعيد ركبتين الفرس البعيد كل أربع ركبتين في يده وليس في ذلك ساخت يدا الفرس حتى بلغتا الركبتين والفرس صار فطمنا في الأرض ملتصقا فوتب عنها السراقة فقلت ما هذا؟ ثم زجرتها فنهضت قامت تحمحن والحمحم صوت الفرس ما كادت ترتفع الفرس إلا وثار عسان دخان دخان غير او أو غبار سار غبار فعلمت أنه منعنيه يعني علمت المسألة الآن مسألة إلهية وأن مدع الفاتصان لا يمكن الوصول إليه لا يمكن إهداؤه ولا قبض عليه ولا الوصول اليه عند ذلك اسقط في يديه سراقه ونادى بالأمان الآن هذا ذاهب مطارد مسلح فكل نهاية أنه يطلب الأمان هو هو يطلب الأمان لبس الدرع ومعه الرمح ومعه الجهاز يطلب الامان مستسلما قائلا قد علمت يا محمد ان هذا عملك فادع الله ان ينجيني مما انا فيه والله لا اوعمين عليك من ورائي اي واحد يخنقك ويطاردك انا ساكفيكهم ورجع وهو قد تعهد بأن يحافظ عليهما ويقول وأنا لكم نافع غير ضار وأنا لكم نافع غير ضار وأنا راجع ورادهم عنكم يقول سراقه في تلك اللحظة ووقع في نفسي حينما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أنه منصور وأنه ظاهر وأنه سيستعلي على من حوله بالضافة إلى ذلك فإن سراطة أتى ببقية الأخبار كانت الأخبار إلى حد مغادرة في الغار بقية الأخبار أتى بها السراطة الآن فاخبر بما أخبر بما حصل أثناء غيابه أثناء غيابهما في هذه الفترة قال إن قريش جعلت جائزة لمن يأتي بكما كذا وكذا وكذا فراقبوا الإضافة إلى ذلك عرض عليه الزاد والمتاع وقال لهما ان ابلي على طريقكم فاحتلبوا من اللبن واخذوا سهما من كنانة أمارة إلى الراعي حتى يصدق الراعي أنكم من طرفي هذه علامة سهم من له علامة خاصة الراعي يعرفها فالنبي عليه الصلاه والسلام رفض ما أخذ منه شيئا؟ قال لم ينقصاني مما معي شيئا قال فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال لا حاجة لنا في إبلك ودعنا قال لمنه شيئا واحدا فقط قال أخفي عننا. أخفي عنا فقال قد كفيتم ما ها هنا جعل لا يلقى أحدا بعد ذلك من هو راجع من كفار قريش لا سراطة لا يلقى أحد بعدما رجع من كفار قريش ذاهب في نفس الاتجاه إلا قال قد كفيتم ما ها هنا كفيتكم ما ها هنا أنا فتشت من هذه الجهة ما يحتاج لكم تلحدوا لا يلقى أحدا إلا رده ووفى لهما وفي روايه انه قال يا نبي الله مرني بما شئت قال فقف مكانك لا تتركن احدا يلحق بنا فكان اول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اخر النهار مسلحه له يعني حارسا له بسلعه والله على كل شيء قدير هذا يثبت قدره الله على كل شيء الرجل هذا ذاهب للقبض عليهما مسلح في اول النهار يرجع في اخره حارس عليهم عكس الذي كان ذاهبا من أجله تماما يضلل الباحثين يحرس الجهاد يحرس الجهاد هذه الطريق هذا ما أحد يأتي منه لا يجد أحد إلا رد يقول قد فتشت قبلك ارجع ما في أحد طلب السراق قبل أن يرجع حاجة كتاب كتاب أمم بيني وبينك اطلب كتاب من بيني وبينك يقول النبي عليه الصلاه والسلام فامر فأمر عامر بن فهير فكتب في رقعة من أدم كتب له في جلد أو في ورقة أو في خرقة جعله سراق في كنانته كتب له كتاب أمان سبحان الله الآن يعني متوقع أن الخوف مع المطاردين وإذا بالمطارد المسلح يطلب كتاب أمان يقول اكتب لي كتاب أمان. فأمر عامر بن فهيرة فكتب له كتاب أمان بعد معركة حنين بعد فتح مكة خرج سلاقة سراقه ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم معه الكتاب بعد سنوات قرابة تسع ثمان سنين ثمان سنين لقيه بالجعرانة دنا منه فرفع يده بالكتاب قال يا رسول الله هذا كتابك قال يوم وفاء وبر أدنوا فأسلمت هكذا لسراقه وكان عليه الصلاة والسلام قد أراد أن يبعث خالد الوليد إلى قوم سراقة بعد جيش يغير عليهم يغزوهم وكانوا مشركين فأتاه سراقة وقال أحب أن تواجع قومه ففيهم نزلت الا الذين يسلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق قيل لما انكشفت القضيه وصل النبي عليه الصلاه والسلام كشف امر صراقه بعد ذلك لقريش ابو جهل اتى بصراقه ولامه كيف تركهم كيف ترك النبي عليه الصلاه والسلام وابا بكر فقال ابا حكم أبو حكم كنيت ابي جاني أبا حكم واللافي يقسم بالله مشرك كان مشركا أبا حكم واللافي لو كنت شاهدا لأمر جوادي اذ تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمد النبي وبرآن فمن ذا يكاتمه يقول لو أنت قمت مقامي ورأيت الفرس تسيخ في الأرض ما قلت هذا الكلام وحصل بعد ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لقي عبد الله بن الزبير لقي الزبير في الطريق مصادفه عجيبه من قدر الله عز وجل مصادفه عجيبه جدا فهذه الصحراء المتراميه اللقاء من قدر الله النبي عليه الصلاه والسلام والصديق للزبير كان راجعا بثياب من الشام فاعطى بكر أعطى النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر ثوبين ابيضين كساهما كساهما أو بين أبيضين لما مشى أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام قائم الظهيرة نصف النهار رفعت لنا صخرة يقول أبو بكر أي ظهرت ولها ظل وهنا يظهر حرص الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وسعيه في راحته بسط فروة في الظل لأجل النبي عليه الصلاة والسلام ونفض ما حولها من الغبار حتى لا تثيره الريح فتؤذي النائم جهز المكان ثم ذهب حولها ينظر الطلب في أحد جاء حراسه وبعد ذلك شاهد راعي قال في غنمك لبا قال نعم افتحلب قال نعم الراعي هذا كان لرجل من قريش ابو بكر الصديق سال الراعي عن اسمه اسم صاحب الغنم فعرفه ابو الصديق وأبوك الصديق كان يعرف نسابه يعرف العرب وأنسابها وبطونها يعرف فعرف الرجل صاحب الغنم وطلب من الراعي أن يحلب فلعل الصديق قد علم أن, الراعي، أن صاحب الغنم لا يمانع ولذلك طلب من الراعي أن يحلب قد يكون بينهما صداقة والصديق يعلم أن صاحب اللبن يرضى أو على عادة العرب كانوا ينصون الرعيان بأن يحلبوا للمسافرين من الكرم يعني من الكرم كانوا يصول الرعيان أن يحلبوا للمسافرين إذا رأى مسافر يعلم فاما فإما يكون هناك اذن عام أو الصديق أو أو الصديق يعرف الرجل هذا فلذلك طلب اللبن هذا أحسن من أن يقال إنه مال حربي وإنه أخذه لأنه مال مشرك محارب لأنه لم يكن قد فرض الجهاد ولا شرعة الغنائم في ذلك الوقت فمرده إلى هذا السبب ولما كان الصديق حريصا على صحة النبي عليه الصلاة والسلام قال للراعي. انفض يديك أنفض الضرع الضرع الثدي هذه الشاة اعتقل الشاة اعتقلها اعتقل الشاة يعني وضع رجلها بين فخذيه أو ساقيه يمنعها من الحركة من أجل الحلب فأخذت قدحا فحلبت أو أمر الراعي فحلب كثبة قدر قدح حلبة خفيفة من اللبن وشرب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في هذه الرواية رواية البراء أن اختراقه جاء بعد هذه القصة جاء بعد هذه القصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاه والسلام اشرب قال فشرب حتى رضيته من الذي شرب النبي عليه الصلاه والسلام من الذي رضي ابو بكر الصديق يقول فشرب حتى رضيته يعني امعن في الشرب على غير عادته المالوفه امعن في الشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضي الصديق اطمانت نفسه لانه عليه الصلاه والسلام قد شبع وروي وانه قد استراح النبي عليه الصلاه والسلام نام وأبوكني يحرسه ثم ثم لما استيقظ عليه الصلاه والسلام قال قد آن الرحيل يا رسول الله وافق عليه الصلاه والسلام وانطلق هذا ما حصل حتى وصل المدينة وخرج ذلك اليهودي لينظر فرااهما مبيضين بالثياب البيض قد جاء مبيضين عليهما الثياب البيض التي كساهما اياها الزبير يزور بهم السراب يعني يزول الصراب على النظر بسبب عروضهم له أو ظهرت حركتهم للعين طابق الوصف المذكور في الكتاب عند اليهودي ما يراه بعينه الآن فدهش فصرخ يا معاشر العرب يا بني قيلة الجده الكبرى للأنصار والدة الأوسو الخزرج قيلة اسمها قيلة يا بني قيله يعني ينادي الأسر خضر هذا جدكم هذا حبكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه قد جاء فاستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم على آخر القصة التي حدثت بعد ذلك من المجيء إلى مكان المسجد وإلى وبقية التفاصيل تلك كانت قصة الهجرة. التي سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ومن أعظم الدروس التي فيها قضية الأخذ الأصل وكانت أمرا واضحا جدا وكذلك يؤخذ من الحديث تطلب النظافة الشرف كما هو واضح من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحرصه على صحة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سلامة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جواز التعامل مع المشرك إذا كان مأمونا وهذه مسألة قد ينخدع فيها الكثيرون قد ينخدع فيها الكثيرون ولكن أصحاب الدين والقلب الحي قلوب الحية يعرفون ويميزون الخائن من غيره كذلك فيه ثبات قلب النبي عليه الصلاة والسلام وثقته بالله لما قال لا تحزن إن الله معنا وفيه عجائب أقدار الله تظهر من قصة عجائب أقدار الله عز وجل عجائب الأقدار كيف تتم الاشياء بكل هذه الدقة ثم بعد ذلك يكتشف سراص المكان ثم بعد ذلك يتخلص النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من ثم بعد ذلك يجدان الراعي وكذلك أو قوله يجدان الراعي وكذلك يجدان الزبير في الطريق رضي الله عنه فيكرمهما حتى وصل إلى المدينة وكذلك في هذا الحديث استعمال ما كان مأذونا فيه من مال الآخرين مثل الشراب هذا أو الحلب إذا كان مأذونا به وخدمة الصاحب لصاحبه وشدت محبة الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وإيثاره إياه على نفسه وكذلك تنظيف المأكل والمشرب لو واحد قال الإسلام بيه النظافة كيف ورونا كيف نقول خذ هذا ما حصل هذا ما حصل انظر كيف أمره أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمره أن ينفض كفيه ثم حلق حتى لا يقع شيء مزعج في هذا البناء وكذلك فيه استصحاب ما يحتاج إليه المسافر في السفر وأن ذلك لا يطلح توكل خلافا لبعض الصوفية الذين يقولون لا نتجهز ونتوكل وما نأخذ معنا شيء ونتوكل فهذا ليس بتوكل مطلقا وكذلك فيه كيف نصر الله الدين بهذه الهجرة وكيف أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين ظهرانين المشركين من بين ظهرانين دون أن يشعر. والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي القصة فوائد أخرى نكتفي بهذا منها ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين لنبيه عليه الصلاة والسلام والمتبعين لسنته إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول السؤال ما هي طريقه تحديد القبلة في الصلوات الخمس في السفر الطويل قد يوجد مع الإنسان مثلا بوصله يحدد بها الاتجاه فان لم يوجد في النهار يعرف من الظل الشرق والغرب من خلال الظل وكذلك في الليل يعرفه بالنجوم مجموعة النجوم التي تظهر في الليل على شكل علامة الاستفهام أو الملعقة، فأول نجمين من رأسها يمد خط مستقيما بينهما إلى الجهة الأخرى ليكون بعد سته امثاله في. القطب الشمالي النجم الذي يشير إلى جهة الشمال وهو نجم خلقه الله وجعله في ذلك المكان لا يغير اتجاهه دائما يشير إلى جهة الشمال أو كذلك المثلثان المتجاوران إذا ثلث الزاوية في التي تكون في أول أحدهما في المثلث الأول إلى جهة اليمين فاخذ هذا مستقيم ثلت الزاوية فإنه سيكون في النهاية يمشي الخط إلى القطب الشمالي أو النجم القطب الشمالي فيعرف منه جهات الشمال إذا عرف جهة الشمال حددت بقية الجهات إيه يعرفه منها. قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ثم إن الانسان إذا خفي عليه لا عنده ساعة بالعقارب والشمس ولا عصا يعرف الظل ولا نجوم في الليل ولا ولا ولا بوصلة ولا شيء يسأله فإذا لم يجد أحدا يساله اجتهد وصلى وصلاته صحيحة هل يمكن لف الشاش على يد وكتف المصاب بالصدفية عند ذهاب للحج؟ نعم لا بأس بذلك هذه الضمادات وهذه اللاصقات اللواصق التي توضع لا بأس بها للحاجة يضعها وليس عليه من حرج أين توجد الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء هي طبقات بعضها فوق بعض الأرض طبقات بعضها فوق بعض أخذ ما جاوز القبضه من اللحية هذا راي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا حج أو اعتمر على الحيته فاخذ ما جاوز القبضة ورأي أو أن يعفيها ولا يأخذ منها شيئا أبدا معروف كلام العلماء في هذا وهذه المسائل اجتهاد عليها لا يكون فيها إنكار ولا فيها خصومات وإنما يتبع الانسان السنه حيثما تبينت له اعوذ بك من شر ما صنعت لا يعود الضمير اعوذ بالله من شر ما صنعت انا من شر ما اقترفت يداي واثمت واذنبت ونحو ذلك لأن شر الذنب العذاب سخط الله محق البركه وغير هذا اتوضا عند الخروج للعمل ثم اصلي ركعتي الضحى في نفس الوقت نيه الوضوء بصلاه الظهر ايضا هل يلزم تجديد الوضوء لا في الأحوال العاديه لا يلزم تجديد الوضوء لكن من صاحب السلس المستحاظه المرأة استحاقات تجدد الوضوء بعد دخول وقت الظهر. اقترب من زوجته في رمضان بعد فاتل الفجر الجواب ما إذا إذا لم يحصل إنزال ولا جماع فليس هناك شيء تفعله من جهة القضاء أو الكفاره فإذا حصل إنزال كمال اليوم والتوبة والقضاء حصل جماعاً في الكفارة المغلبة وكمال اليوم والتوبة والكفارة المعروفة المغلظه ما حكم الإسبالي عدم القدرة على تقسيد التوبة كيف؟ يعني ما سأسأل من أن تقصده سأسأل من أن حجة فلا يجاب على هذا السؤال اصلا هل تجب الزكاه في أموال الدين إذا كان مفقودا معدوما لا يرجى تحصيله عند مماطل أو عند فقير فلا زكاة, زكاة. حتى يتقضضه وتزكيه مرة واحدة يعني عرض أرضا للذيع فعليه الذكاء قصة الحمامه فيها ضعف والعنكبوت ذكر الحاضر رحمه الله كما قال عن ابن عباس يعني موقوفا بسند الحسن ذكر القصة فيمكن أن يرجع إليها وأيضا هناك من حقق الروايات يعني روايات الهجرة للمسعود الكتاب في تحقيق أحاديث الهجرة جيد أيضاً هناك من جمع قصص لا تثبت ايضا ذكر في تحقيق تحقيقا عن الموضوع كيف كان هل كان حساب عدد السنوات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتقويم الميلادي لان التقويم الهجري كان على عهد عمر لا طبعا هذا غير غير صحيح النبي عليه الصلاه والسلام يعمل بالتقويم القمري لكن بدايه السنة الهجريه جعلها من محرم هو الذي كان على عدعون الخطاب. قال يرجع الناس من الحج ومحرم أول السنة نجعله أول السنة سميها السنة الهجرية أو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الرخو من جعل السنة رقم واحد يسني السنة, السنة التي هاجر فيها لأن الحدث هذا كان قد غير وجه الأرض الحدث هذا النصر الحقيقي كان بداية الانتصارات بداية قيام الإسلام حقيقة كان بعد الهجرة قامت الدولة الإسلامية بعد الهجرة فلذلك قالوا نجعل, نجعل السنة رقم واحد هي السنة التي هاجر فيها وشهر محرم نجعله أول وهو شهر رقم واحد بعد الجوع الفجاج وبداية أعمال الناس نجعل شهر محرم رقم واحد هذا اللي صار على عدد عمر رضي الله عنه جعل السنة رقم واحد سنة الهجرة وشهر محرم رقم واحد لكن على عدد النبي عليه الصلاة والسلام السنة هجرية السنة قمرية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يسألونك عن إله لأقول هي مواقف للناس فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد التقويم القمري أول الشهر وآخر الشهر أشهر قمرية 12 شهر ما فيها كلمة الحرم كل الأحكام لأشهر تقويم القمري السنه القمرية وليست الشمسية ولا الميلادية وموافقة هؤلاء الكفار لا ينبغي لا ينبغي أن نجعل مدار حياتنا كله على التقويم الميلادي الموافق لما عند الكفار قد الإنسان يضطر احيانا يحسب يقول الموافق لكذا لكن لا يصح أن ننسى التقويم القمري الهجري أو أن نجعل حياتنا تسير على التقويم الميلادي. هذه مشابهة للكفرة، وإن كانت مشابه مكروها، كما ذكر العلماء مشابه مكروها، وجعل الرواتب بالميلادي مكروها. هو لأنه أربح؟ لا، لأن المشي على منوالهم وعلى طريقتهم ليس مستحبا لنا. ولا صحيحا وينسي التخول الـ الـ القمر الآن لو تسأل بعض المسلمين في بعض البلدان التي تمشي على تقويم الميلاد هذا تقتسل عن ربيع الأول وعن رجب وعن شعبان ما يدرون في إذا جاء رمضان استعملوا رمضان لأجل العبادة كل في بقية الأشهر الولد في المدرسة هو ما يدرون عن الأشهر الهجرية متى دخلت متى خرجت كيف تكون الزكاه فيما تبقى من الراتب يعني اول ما أول ما استلم مالا بعده يأخذ ياخذ سنه عمريه هجريه ثم يخرج الزكاه على الموجود عنده البيع والشراء بعد اذان أذان الخطبه الذي يكون امام عن هذا الذي يحرم ولا يجوز أفضل الصائم في مدينة الدمام وركب طائرة حربية وصل إلى ثوق ولم يحن أذان المغرب هل يمسك أم لا العبرة بالإخطار والصيام في الطائرة إذا كان طبعا يريد أن يصوم لأن السافر المسافر يمكن أن يفتر لكن قال اريد أن يتم يوما كاملا صحيحا فنقول إذا تكون على الغروب والفجر والمغرب في الطائرة في المكان الذي أنت فيه فوق تحت في المكان الذي انت فيه اذا غربت الشمس تفطر اذا طلع الفجر تمسك فاذا غادر هنا غادر الدمام او الظهران غادرها بعد المغرب اكتمل صومه خالص ولا يضر أن راى الشمس بعدما اقلع اذا غادرها قبل المغرب واراد ان اليوم لا يفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه بطاقات تهنئه العيد في نستخدمها في اعيادنا لا باس اذا لم يكن عليها شعار خاص بعيدهم يعني واحد يرسلك مثلا بمناسبه عيد الفطر بطاقه مكتوب عليها مالي كريسمس ما معنى الاقال الختانين الختان هو موضع القطع من الذكر في الغلام والفرج في الجاريه فهذا الختان إذا مس الختان الختان يعني حصل علاج الحشفه غابت دخل فمس الختان ختان وبدون غياب الحشفة لا يمكن أن يمس الختان الختان يمس الختان الختان بعد علاج الحشفة إذن هو قد غابت وولجت مقدمة الذكر في الفرج فلذلك التقى ختان بالختان فعند ذلك يجب المسك. اما مجرد المس من خارج دون ولوج الحشفه فلا يسبب ولا يوجب القص هل يجوز لعن مثال المتبرجات نعم بجهة العموم تقول اللهم لعنه الله على المتبرجات بس ما تقول لعن الله على فلانه بعينها لأن لعن المعين لا يجوز قد يتوب قد يسلم لكن لعن زلمس نعم تقول ألا الله على الظالمين كلا لعنت الله على الكاذبين لعن الله على النامصات لعنه الله على المتنمسات لعنت الله على المتفلجات الله على المتبرجات نعم. لكن ما عن المعين فلان بعينها احتل أما قبل الفجر وقام متأخراً وذهب إلى عمل دون اغتسال وبالتالي لم يصلي هذا اليوم كله هل صحيح؟ الكلام الآن الصيام صحيح لكن الآن ما حكم إسلامه وقد ترك هذه الصلوات متعمدا. الآن يخشى على دينها يخشى على أصل القضية قبل الصيام ولذلك عليه أن يتوب توبه عظيمه إلى الله ويرتسل ويصلي كل ما فات ويقدم الصلاة على العمل قدم الصلاة على العمل تاج الوضع الارتسال يغتسب الصلاة أهم تترك لأجلها كل الأعمال ويتحمل لأجلها كل العقوبات ويتحمل لأجلها كل الخصومات والحسميات الأعمال الصالحة التي هي سبب دخول الجنة بغير حساب بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رأسها التوكل توكل على الله يدخل أمام سبعون ألفا جنة من غير حساب والأعذاب أخضأ لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فالتوكل على الله هو السبب الأساسي والرئيسي الأساس والرئيسي لدخول الجنة بغير حساب صلاة التراويح والقيام سردا لا باس لا بس. وجذئات من القران ممزقه في الارض وقام بجمعها وحرقها بنيه انها لا تهان وحيث انها ممزقه ومتسخه قد فعل خيرا وهو ماجور ان شاء الله فالحرق او الدفن في ارض نظيفه واذا جمع بينهما يعني حرق ودفن احسن واحسن طيب عملت الذي عليه والرزق على الله هذه العبارة تقال كثير ما تقال، فهل فيها شيء؟ هو ما هو مقصد الذي يتكلم؟ يقول يعني أنا بذلت أنا الأسباب والباقي أن يعني على الله، لكن ينبغي أن لا ينسى أن حتى الذي بذل فيه الأسباب ينبغي أن يتوكل فيه على الله. يعني ما يقول هذا أتوكل فيه على نفسي إلى هنا والباقي على الله لا. توقع الله في كل شيء الجزء الذي اتخذ فيه الاسباب والجزء الذي ما اتخذت فيه الاسباب كله تتوكل فيه على الله لأن السبب قد يتعطل قد تبذل السبب ويصبح بالعكس واحد كان كلما قاد السيارة ربط الحزام كلما قاد السياره ربط الحزام مره من المرات نسي ان يربط الحزام سار في الطريق الأحساء فصدم جملا مع الصدمة طار رجل من الشباك. لو كان رابط الحزام يقول كان هد الجمل. لأنه ركب فوق السيارة الجمل وصار سقف السيارة في بطن السيارة. لو كان رابط الحزام كان صار هو عجينة داخل السيارة. لكن طبعا هذا لا يعني أننا ما نربط الأحزمة، لان ممكن تصدم ما تصدم في جمل، تصدم في شيء آخر يجعلك تضرب بالمكود وتضرب بالزجاج وتحدث كارثة. فلذلك الواحد يبلو الأسباب. الآن بدل الأسباب الغالب الغالب أن ربط الحزام من أسباب السلامة، لكن ممكن يكون الحزام سبب تحترق السيارة ما يستطيع يخرج. من السيارة بسبب الحزام، فيكون الحزام سبب هلاكه. يعني أريد أن أقول من هذا الكلام وهذا المثال أنه ليس على كل حال الأخذ بالأسباب في المنظور البشري يؤدي الى نتيجه سليمة. قد تكون نتيجة من غير ما تحسب من حيث لا تتوقع. ولذلك حتى لو أخذت الأسباب لازم توقعهم. في كل أجزاء العمل الذي تستطيع أخذ الأسباب والذي ما تستطيعه. الذي أخذ هذه الأسباب والذي ما أخذ هذه الأسباب. واحد طالب مهم يقول ذكرت ذكرنا اللي ذكرنا على طيب نقول كله كله هجمة وقع الله حتى الطالب قد يذاكر ويحفظ ويأتي في لحظة الاختبار ويأتي السؤال من مكان اللي ذكره ذاكرته ولا يعرف كل شيء. فإذن بدون الأخذ بالأسباب دون توكل على الله شرك اسمه شرك الأسباب وهذا يؤدي للانهيار إذا إذا صارت نتيجة غير المتوقع فلا بد من التوكل على الله والأخذ بما يمكن أخذه من الأسباب الشرعية لا يمكن الطالب يأخذ الأسباب يكتب براسه يقوم على أخذنا الأسباب جميع الأسباب ما قالوا الآن في طالب أعمى مسكوها في قاعة الاختبار كل ما الممتحن الممتح السؤال الأدخل يده في شنطة فإذا به يغش على طريقة برايا يمشي على الخروم المخرمة في الأوراق التي في شنطة هو أعمى يجب أن تكون الأسباب شرعية هذا شرط. في عملية التوكل والأسباب السحب على الكوبونات المسابقات التي فيها دفع مال طبعا نوع من الميسر معروف قول سمع الله المحمد المغمون صحيح يجمع بين سمع الله المحمد ربنا ولك الحمد هل يشترط ستر الطهاره وستر العوره في سدود الشكر الجواب لا في سدود التلاوه يشترط لبس المحرم للشراب لا يجوز لنا من محظورات الاحرام الا اذا احتاج اليه لابد يخرج الفديه كلمه الجارية تطلق على من تطلق الجارية على الأمه الأنثى من العبيد وتطلق الجارية على البنت الصغيرة تطلق عليها جارية حديث سواري كسرى ورد بسند مقطوع طرفاه بسند مقطوع طرفاه وأن عمر ألبسه السوارين لما بهما لكن السنان فيه مشكلة استقطاع راتب من جزء من راتب الزوجه الموظفه مقابل السماح لها في التدريس لا باس إذا اصطلحت أنت وإياها على هذا فلا تقول انت تفوت علي جزءا من الاستمتاع والخدمة فأنت عوضيني بشيء مقابل أن تخرجي لا بأس بذلك هذا والله علم صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد